قاس هلل كل الارشا باسمه ومي في الصحراء في كل عيل انت مغا يا وقش شاهد في ويا اغوان ولو هل هذا هو اسمالو انت فاخي الفك ما سدوا المال حاله دولون لي بالحادي والله في النصارى اللي لك في يا على الموصى بالقرد فاشنا على فخر الجزنس مسلم مذقى الضلغة الزحراء مذقى الضلغة الزحراء بنت الهدى مرصومه حتى قاضت مظلومه من زمرات مشروه أو حقها المنصوب أو دمعها المسكوب كل يذيب الأقشى أبناء ويل الطاغ الغساري هذا بنت المختاري. في حجم ركن الداري دار الإسلام الشمع عاد الرزاق يا تترا من يوم فقد اربعه من الصليحه لم فيا حظو المخترع رسنا طفلك مره واتت له في كل الارض من حاجوعه للبيت عنواني حتى الموت والكم الجاحد فضل فاطمة صار البغض عادلة. سيستعدنا بحاول. الجاحد فضل فاطمة صار البغض عادلة. ويحلل ويحلل جريما حسب والمجتمع عادلة الزمره زمره ظلم ابدا فلا حاجه وال نار حجما جمس للظلوم كظم اريكان الصافق يحدم للذين اعظم ركوا وون وحيونا من البش الحال الوديع ركع الصخور. والعادة عادة. نحب او ما نحب ابدا. نحب اي اي اي اي اي. او ما نحب ابدا. عدايا يا هلق الفضل والعيش. عدايا السحره <تصفيق>